وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريئكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ضالًّا وَرَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 انني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غروا ها اولائ دينهم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 ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَضَلَّهُمْ وَجَعَلَ سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَهُمْ فِي عَمَىٰ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ